ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ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 صِنوانانِ وَغَيرِ سِنوانِ تُسقابِمَا إِماحِدِ وَنُفَلِلُ بَعْضهَا علىى بَعْضِ فِي الْ الأُكُل إ فيِي ذَلِكَ لآيات لِقْم يَعقِون وَإِنَّ تَعجبَبَ فَعجَب قَوْلُهُم إذَا كَُّ تَُبًا آِ لَ فِي خَلْق جديد أُلَاائِكَ الذيينَ كَفَروا بِرَبِّهِم وَأُلَاائِكَ الأأَغْلالُ فِي أَعناقِهِم وَأُلائِكَ أَصْحابَُّارِهمُ فِيهَا خَالدُون وَيَْعجلِونَكَ بِالسَّيءئَةِ قبل الْ الحَسَنَةِ وَقَدَ خَلَتْ مِنْ قبلَِهِمُ الْمَثُولات وَإِنَّ رَبكَلَذُ مَغْفَِةِ لَِّا سِعَى غُلْمِهِم.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 عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ سَوَاءٌ مِّنكُمْ مَّن أَسَرَّ القول وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَالسَّارِبِ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال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 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُمْ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 وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ مِن نَّارِ رَبِتِ غَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى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 أفَمَه علم أنما أُنزِل إلَيك مَن رَبك الْ الحقّك منَنْ هو عم إما ييتذكر أُل الأباب الذينَ يوفُونَ بِعَد الله وَل يقُضون المثاقَ والَّذنَ يَصلون ما أمررَ اللهَّ بِهِ أي يُصلَ وَيَخشونَ رَبهُم وَيخافونَ سحساباء.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 والمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبُ الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرح بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قإِ اللهَّه يُظِلُّ مَ شاء وَحد إلييْهِ مَنْ أَناابَ وَيَحْد إلييْهِ مَن أَنابَ الذينَ آمنوا وَتَطُمَ إ قُوبُهُم بذِكْرِ الله ألا بِذِكرِ الله تَطمَ إِنُقُلوبَ الذيينَ آمن وَعملِلُ الصَّالحاتِطُ بَا لَهُ وَحُسْنُ مآبَ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 افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدن الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله, إن الله لا يخلف وَلا قددُ سْتُهْزِييَ بِرُسُلٍ مِنْ قبلَِكَ فَأَمْلَتُ للَّذينَ كَفرَرُثُم أَخَدهُم فَكيفَ كَان عقااب أَفََنْهُ قائِمٌ على كُلِّ نَفْسم بِمَا كَسَبَتْ وَجَعلوا لللهه شُرَكَ أَكُلْسَُّهُم أَمْ تُ نَبُونَهُ بِمَا لاَا يَعلممُ فيِي الأررضِ أَم بظاهِرٍ مِنَ القُول. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هادة لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق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 قل <كفى> بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب